فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرَأَ زَوْجَنَاكَهَا لِكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوَمِّنِينَ حَرَجٌ لِكِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوَمِّنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَاهِمُ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَأَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ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 وصلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا